بسم الله الرحمن الرحيم الف لام م احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امننا وهم لا يفتنون وَلَقَدْ <الذين>, الَّذِينَ الَّذِينَ الَّذِينَ قَبْلِهِمْ اللَّهُ صَدَقُوا <وليعلمن> أَمْ حَسِبَ يَعْمَلُونَ <الذين> <الذين> السَّيِّئَاتِ, حسب> <الذين> <السيئات> <ساء>, سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ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 شيئين انهم لكاذبون ولا يحملن اثقالهم واثقالا مع اثقالهم ولا يسالن يوم القيامه عما كانوا يفترون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 دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له واشكروا له اليه ترجعون واذا تكذبوا فقد كذب امم من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 أَلاَئِكَ يَأِسُوا مِن رَّحْمَتِي وَأَلاَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلاَّ أَن قالوا اقتلوه او احرقوه فانجاه الله من النار ان في ذلك لايات لقوم يؤمنون وقال انما اتخذتم من وتو ن الله اوثنا موده بينكم في الحياه الدنيا ثم يوم القيامه يكفر بعضكم ببعض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 نه في الاخره لمن الصالحين ولوط اذ قال لقومه انكم لتاتون الفاحشه ما سبقكم بها من احد من العالمين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 قَالَ رَبِّ انصُرْنِي عَلَى الْقَوْمِ الْمُفْسِدِينَ وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا إِنَّا مُهْلِكُو أَهْلِ هَذِهِ الْقَرْيَةِ قَالُوا مهلكوا اهل هذه القريه ان اهلها كانوا ظالمين قال ان فيها لوطا قالوا نحن اعلم بمن فيها لننجينه واهله الا امراته كانت من الغابري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 ان نزلون على اهل هذه القريه رجزا من السماء بما كانوا يفسقون ولقد تركنا منها ايه تبينا لقوم يعقل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 ساكنهم وزين لهم الشيطان اعمالهم فصددهم عن السبيل تصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا فاستكبروا في الارض وما كانوا سابقين فكلنا اخذنا بذنبهم فمنهم من ارسلنا عليه حاصبا ومنهم من اخذت الصيحه ومنهم من اخذت الصيحه ومنهم مَن خَسَفنا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُم مَّنْ أَغْرَقنا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ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 دونه من شيء وهو العزيز الحكيم وتلك الامثال نضربها للناس وما يعقلها الا العالمون خلق الله السماوات والارض بالحق ان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 والله يعلم ما تصنعون ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي هي احسن الا الذين ظلموا منهم وقولوا امننا بالذي انزل الينا وقولوا آمَنَ النَّبِيُّ الَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْهِ وَأُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَٰهُنَا وَإِلَٰهُكُمْ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ وَكَذَٰلِكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ فالذين اتيناهم الكتاب يؤمنون به ومنها اولئك من يؤمن به وما يجحد باياتنا الا الكافرون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 مبين اولم يكفهم ان انزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم ان في ذلك لرحمه وذكره لقوم يؤمنون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 انما محيطه بالكافرين يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت ارجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون يا عبادي الذين امنوا ان الارض واسعه فايا يفحدون كل نفس ذائقه الموت ثم الينا ترجعون والذين امنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنه ناتي غرفا تجري من تحتها الانهار خالدين فيها نعم اجر العاملين الذين صبروا على ربهم يتوكلون وكاين من دار اتِ لا تَحْمِل رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فانّا يؤفكون الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له إن الله بكل شيء عليم ولئن سألتهم జలమీన సమ ఇల్ అర్బమి బితి హమ్ దులి لَا أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ